سؤال رقم 12 هذه العلامات تعني ألف منعرج خطير على اليسار با منعرج خطير على اليمين جيم معبد الضيق أعيد هذه العلامات تعني ألف منعرج خطير على اليسار با منعرج